فَلَمَّ جَ أَهُمُّْ سَابِ آيَافَِا بَيناتٍ قَاوا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وما سمعنا وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار وقال موسى ربي أعلم بمن جاء إنه لَا يفلح الظالمون إنه لَا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوكر لي وقال فرعون يا فالملأ ما عليمت لكم من جلال غيري فأوكذ لي فأوكذ لي يا هامان على الطين فاجعله صرحا لعلي فأوكذ لي يا هامان على الطين فاجعله لعلمي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين لعلمي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين تَكَبَّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَتَكَبَّرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا فأنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فريا فأخذناه وجعوده فنبذناهم فريا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر فَكَانَ عاقِبَةَ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ بِٱلنَّارِ وَيَوْمَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا مَن لَا يُنْصَرُ وَأَدْعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهْ وَأَدْعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَهْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ ارِنَا مَا تُحِيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ سِفْتَابًا مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بصار فصَائِرَ لِ فيِي وَهُدَم وَرحمَتََّ عََّهُم